كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كن في الدنيا كأنك غريب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ثم ما بعد حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى ويتجدد اللقاء مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو سحاق الحويني ومع برنابجكم عابر سبيل حياكم الله شيخنا مارك الله فيك رفع الله قدرك في الدارة الله يفضل جزيز الجنة لله. إذن شيخنا تكلمنا في البداية عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وذكرنا معنى كلمة عابر سبيل وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى وتدرج بالعبد بعد أن قال له كن غريبا ثم ذكر المرحلة الأصعب والتي يجب أن يكون عليها وهي عابر سبيل الشيخنا يقولون إذا كان أو إذا كنت لا تعرف إلى أين تذهب فكل الطرق تؤدي إلى هناك إذا كان الواحد ما يعرف وين هو رايح فكل الطرق تؤدي إلى هناك يجب أن يكون هناك خط مرسوم خط واضح للمعالم للشخص الذي يريد أن يتحرك في حياته فكيف بعابر السبيل الذي يريد أن يتحرك إلى آخرته هل يمكن لعابر السبيل أن يمشي دون خط قدر رسمه لنفسه في سبيله إلى الله أو في فراره إلى الله تبارك وتعالى تفضل الشيخ المحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين كنت قديماً أسأل سؤالا في محاضراتي ودروسي وفي مجالسي الخاصة وأقول لمحدثي لماذا خلقت؟ لم أجد تقريبا أحدا استطاع أن يجيب إجابة هو يعتقدها بخصوص هذا السؤال انما يجيب الإجابة التي يجيبها كل إنسان بالك إذا كان رجل ملتزما يقول إنما خلقت لأعبد الله طيب عبادة الله هذا حاجة ما هي متسع نعم يعني تعبد الله بماذا ورجل آخر يقول خلقت لأعمر الدنيا لهم إجابات متبينة لكن لم أجد أحدا أجاب عن هذا السؤال إجابة هو يعتقدها ويعمل بمقتضاها لم أجد هذا الشخص الحقيقة في كل الـ الـ من, سألتهم من سألتهم هذا السؤال لماذا خلقت هذا هو السؤال الكبير الذي عجزت أو عجز أكثر الناس أن يجيبوا عليه إجابة عملية نعم يجيب إجابة نظرية نعم لكن إجابة عملية لا إذا قلنا أن في تهييق للعبد قبل في إصلاح البخاري قلنا الكلام سياق وسباق والحق نعم قلنا السباق هيج العبد الوعابر السبيل أنه ينطلق إلى غايته وعنده مشوق شديد اللي هو اللهم اللي هو لا عيش إلا نعم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة أي التي تبقى والتي فيها الجنة والتي فيها الخلود وليس فيها سخط إطلاقا لأن الله سبحانه وتعالى لم يستوف غضبه في الدنيا لو استوفى الله عز وجل غضبه في الدنيا ما قبل توبة تائب الله أكبر نعم وهذا ظاهر في قوله في حديث الشفاعة عندما يذهب الناس إلى آدم عليه السلام وإلى نوح عليه السلام وإلى بقية الأنبياء من أولي العزب صلوات الله وسلامه عليهم كل واحد من هؤلاء يقول نفسي نفسي إن الله غاضبني اليوم غضبا ما غضبه قبل ذلك قط ولا يغضبه بعد ذلك قط ما غضبه قبل ذلك قط أي في الدنيا أي في الدنيا تمام؟ كما قلت لأنه لو غضب لو استوفى غضبه ما قبلت التوبة تائب إطلاقا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة هي دي العقوبة أن, أن يفنيهم جميعا ولا يبقى منهم إيه أحد طيب وبعد بعد؟ إذا طبعا دخل أهل الجنة قال أحل عليكم رضواني فلا, فلا أسخط عليكم أبدا الله أكبر هو ده عيش الآخرة اللهم اجعلنا منهم عيش الآخرة اللهم آمين يا رب عيش الآخرة أنت عيش في جنة ونعيم وأن ترى ربك سبحانه وتعالى في كل أسبوع وأن ترى النبيين وما خطر على بالك من أي شيء من المتعة تجدها تجدها وليس هذا فقط بل يفتح على المؤمن نافذة إلى الجحيم وهو في الجنة إلى الجحيم ويقال هذا مقعدك لو كفرت الله أكبر هذا مقعدك لو كفرت فتخيل واحد عايش في هذا النعيم المقيم وبعدين يتفتح له نافذة من الجحيم ليرى هؤلاء الذين تدورون في ويقال هذا مقعدك فت... فيزداد حمدا لربه سبحانه وتعالى ويزداد معرفة بقدر النعمة التي يعيش فيه لأنه بضد هذا تميز الاشياء و... بالضبط كده فهو إذا كان لا عيشه إلا عيشه الآخرة يبقى هدف تحدد هدف تحدد نعم عيش الآخرة ده بقى أن تعيش لله تبارك وتعالى عبدا ومعنى العبودية أنك لا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان مأذونا لك فيه أنا عايز أفهم والله بالتعريف ده كل من آدم يحط التعريف ده على نفسه هل هو فعلا لا يحرك ساكنا فيما تعلق بعبادة الله سبحانه وتعالى والقيام بأوامره تبارك وتعالى هل المقصود بهذا فيما يتعلق بالعبادات أم حتى بالعبادات يتعلق بحياته كلها حياته كلها, كلها بحياته كلها لأن ما من, من شيء إلا ولله فيه حكم عرفه من عرفه وجهله من جهله فالعبودية أنه غير مأذول ما لك أن تفعل شيئا كأن تحرك ساكنا أو أن تسكن متحركا إلا إذا سئلت هل عندك دليل بهذا يوم انطلقت إلى فعل هذا الفعل أذن لك وما أجمل كلمة سفيان الثوري رحمه الله عندما قال إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل يعني إذا كنت عايز تهرش حباز يكون معك دليل هرش ما تقومش هكذا طبعا دي مبالغة نعم يعني من سفيان في الاتباع زي مثلا قول إبراهيم النخعي رحمه الله لما سؤل عن العقيقة فأراد أن يبين شدة تسحبه بها فقال عقا ولو بعصفور ونحن نعلم أن العقيقة لا تجوز لا إلا من الأزواج الثمانية على, على الأقل يعني على قول أكثر أهل العلم يعني عصفور ليصح في العقيقة تمام؟ نعم. فلكنه أراد أن يبين شدة السحبة بها وأنك لا تترك العقيقة حتى لو ذبحت ما لا يجزئ في العقيقة امتثالا للعقيقة نعم. امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الذي اعتبره الإمام أحمد هو أشد حديث في العقيقة, العقيقة. قال كل غلا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرهون بعقيقته فاريق عنه دما فكلمه مرهون بعقيقته كانه متكتف مش هيتحل الا اذا ذبحت عنه ايه عنه دمى فكلام سفيان الثوري في هذا ان استطعت الا تحك راسك الا باثر فافعل واحنا بنراقب التزام الناس في المستحبات وليس في الفرائض يعني أنا متى أراقب ورع الناس أراقب ورع الناس في الأشياء الدقيقة التي لا يكاد والتفت إليها أحد يعني مثلا أذكر الإمام البخاري وجد قذاتا في المسجد أذى يعني حصوايا في آه. المسجد حبي يشيلها فلكنه يعني كره أن يتناول الحصاء أمام الناس و يبقى كده بنظف الجامعة و بتاعه قصة كده بقى نعم تمام؟ خشية الرياء يعني خشية الرياء نعم ف يقول محمد بن أبي حاتم الوراق الذي كان يراقب أنفاس البخاري كانش يراقب البخاري بس كان يراقب أنفاس البخاري محمد بن أبي حاتم الوراق ده who was just written الكتب بتاعته كان البخاري ملي وهو يكتب, وهو يكتب. نعم. عشان كده قيله وراق من الورق يعني كان يراقب أنفس البخاري فراقب البخاري هو طبعا شاف عينين البخاري رحت لمكان معين ففضل مراقبه لحد ما وجد ان الناس انصرفت عنه فأخذ القذاتة وضعها في جيبه عشان لما يخرج من المسجد يلقيها يلقيها في المسجد ولما راح هو المحمد بن أبي حاتم الوراق والبخاري عشان يشتروا جارية من السوق فالمهم البخاري هو ماشي يعني انت عارف انسان هو ماشي في السوق بيحرك ايديه بتاع الكلام ده المهم فوجأ محمد بن أبي حاتم الوراق بالبخاري يقول له اشتري هذه الجارية سودة كودة يعني شكلها يقطع الخبرين بالبيت زي ما بقوله يعني فأبو حبيب الحديد بص البخاري إيه ده قال يا أبي عبد الله في أجمل من كده وأحلى من كده قال هتب دي جارية في الآخر يعني انت يعني عشان تبص لقلق حتى على الصبح كده تحس أنها يعني قال له لا اشتريها محمد ابن أحاته الوراق مستغرب جدا إزاي يشتري واحدة بهذا المنظر يعني قبيحة جدا نعم. امرأة قبيحة جدا جارية قبيحة جدا فهم ماشيون بقى في الطريق بعد ما اشتروها قال له يعني أنا مش فاهم تصرفك ده أنت عملت كده ليه قال لأن يدي بستها لما حركتها بستها بدون قصد يعني المخارب يعمل إيده كده ما استدقناه <تصفيق> نعم تمام خلاص طالما يدي مساتها سبحان الله دي اللي اقدر اقيس بيها ورع بقى. الناس اقدر اقيس بيها ورع الناس ورع الناس انما يعرف بالدقائق ليس وليس بعض الامور عشان كده احنا بنقول لما نحب ان نقيم انسان دائما ننظر الى نوافله وليس الى فرائضه يعني مثلا اللي بيصوم 25 يوم وثلاث ايام من كل شهر و... ويوم ويوم والكلام دهوت هو... مستحيل يفطر رمضان صحيح لكن اللي يصوم رمضان ممكن يضيع كل ده نعم. لا يصوم 25 ولا يصوم يوم ويوم ولا الى فقد حصن نفسه بح... بحصن اولا النوايا وبعدين الامتثال الفرائض وبعدين السنن وبعدين دخل على باب النوافل بالضبط كده فهو التقرب فلا يمكن ان يضيع الفريضه يعني ده ده يعني الصلاه يعني واحد بيقوم الليل كل يوم زي يقال أن هذا مفرط في الفرائض يعني لا لا لا فإحنا بنقيس دائما الورع ورع البني آدم بحرصه على دقائق الأمور نعم آه يعني إذا أردنا أن نفاضل ما بين اشخاص وكلهم على درجة عالية من العبادة أو من الورع لكن يبدأ يفضل هذا ذاك بمسألة التزامه الأكثر وهذه الدقائق لمسألة مجرد بالزرق بالزرق جعلته يشتريها هذه الأمور يعني فضيل ابن هارون الرشيد في مرة لما ذهب إلى الحج قال أين العلماء أتولي العلماء قبولوا بأسفين ابن عيينة جالس معه سفيان وحدثنا وأخبرنا والكلام ده وعدين في الآخر قال له يا, يا أبا محمد ألك حاجة قال له آه والله في ديون لناس وفي كذا وكذا ومشت عارفه بكذا قال أعطوا أبا محمد ما يريد تمام هات لي فلان وفلان دخل عليه مجموعة من أهل العلم في حجم سفيان بن عيينة كذا سبحانه الرحمن تمام قال أريد رجلا لا يطلب مني شيئا تعرف قيبولي الرجل ده قال له أنجبه ولك فآمل عسس راحين للفضيل بن عياد فالفضيل بن عياد طبعا أول ما طرقوا عليه الباب قال من قالوا أجب أمير المؤمنين قال مالي ومالي ولأمير المؤمنين قال أوليس له حق الطاعة لما يقول لك تعالى تيجي تمام فهارون الرشيد بادر من نفسه كده وقال لا نحن نذهب إلى أبي علي احنا اللي نروح له اول مراح هارون الرشيد ودخل بيت الفضايل ابن عياض كان الفضايل المولع شمعة طفاها وبقت الدنيا كوحل تمام قال العسس اللي هم الجماعة اللي حوالين هارون يعني فجعل هارون يتحسس طريقة عملي يشوفها يصطدم بطربيزة يصطدم بحيطة يصطدم بأي حاجة وكده وجعل الفضيل أيضا يتحسس طريق فهم بيحسسوا بقى قدام بعضهم في وقعت يد الفضيل ابن عياض على يد هارون الرشيد فقال الفضيل في نفسه ما أنعمها من يد إن نجت من عذاب الله غدا الله أكبر طبعا بيقول الكلام ده بينه بالنفس, بالنفس بسط بس يعني يعني يعني كان شوية ما هو همس كان ما هو همس الفض طبعا هارون سمع العبارة دي بكى وكان شديدا و قال له زدني فأحد يذكره بحق المهاجرين والأنصار الذين ضاعوا ضاعة حقوقهم تمام و هارون الرشيد يبكي فهم الجماعة اللي حولين هارون الرشيد زاجر الفضايل زودتهاو زودت زودتهاو أمير المؤمنين جاي لك عشان يسمع منه الكلمة ولا حاجة من ساعة ما دخل بيبكي نعم تمام؟ فقال أتريدون أن أقول له مثل ما تقولون ما ضيعه إلا أنت الله أكبر أخذ لي وصدق أه فكبر الفضيلة ابن عياض لأنه ما كانش محتاج من حد حاجة وانت عارف يعني طبعا سوفيان بن عيينة كان بيقضي حوائج الناس ويقضي ديون الناس كل واحد لوجهة لو لو لو لكن استغناء الفضيل الكامل رفعه إلى السماء, رفعه إلى السماء. الله وطول ما أنت مستغني ما فيش حد يقدر يوصل معك لحاجة. سبحان شوف سفيان الثوري بيقول كلمة أيضا قال إن استطعت أن تعيش بالخبز والملح لم يستعبدك أحد الله وده والله كلام صحيح من صبر على أكل الخبز والملح عاش عزيزا طيلة عمره ولم يستعبطه أحد والناس يعني كما قال يعني النبي ما أهلك الناس إلا الأجوفان الفم والفرج عزياك بيشتهي أكل عزياك له تدائي خليه طاطي وخليه ما يدارش وما يقول بعزائم الأمور ومعرفش يقول اللي في نفسه إذا كان يريد أن يأمر بمعروف أو ينع منكر ويجعله يستوطن وما يتحول إلى عابر سبيل حقيقي بالزبط. ويستقر بالزبط. ويقنع بالزبط. وهذا الكلام كله يحمله إلى مغايرة الأصل الأساسي الذي يوجد من أجله أن يكون عابر سبيل أوه. طيب إحنا محتاجين أيضا أن نستمر في هذه الصورة التي تجلي للناس ما معنى عابر سبيل بشكل حقيقي يعني هذا الرجل الذي أراد أن يكون على رغم أنه ملك الدنيا او أغلبها كان يقول للغمام اذهبي حيث شأتي وسأتيني خراجك وهو هارون رشيد جاء ليسأل و ليعالج عند حتى يستقر على الصورة الحقية وهي عابر سبيل أسأل الله عز أن يدلنا عليه و إليه نكمل بإذن الله عز وجل لشيخنا الحبيب في عبورنا للسبيل بإذن الله عز وجل مع مشاهدين الكرام و نقول لهم انتظرونا بإذن الله عز وجل مع أمسية أخرى من أمسية عابر سبيل و شيخنا الحبيب فضيله الشيخ ابو الحويني كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل كن في الدنيا كانك غريب او عابر